النشرة الإخبارية ياقولبا من حدي في نفوس سك الجبالية باكين تظ بين سااحات القتالية أوس السلام عليكم رحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدلة الإسلامية يوم الأحد الخامس عشر منذ الحجة للسنة للهجرة نبدأ نشرتنا نابهم ما فيها من عناين. نحو خمسةٍ وثلاثين هالكا من الشرطة والاستخبارات الأفغانيين المرتدين بعمليةٍ استشهادية في كابل 17 عشر هالكا من عناصر الأمن التابعين لحكومة الوفاق المرتده في ولاية طرابلوس هلكا ومصابين من الجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين بتفجير أربع عبوات ناسفة وهجمات متفرقة في ديالا البداية من ولاية خراسان نحو خمسة وثلاثين هارك ومصابا من الشرطة والاستخبارات الأفغانيين المرتدين بعمرية استشهادية في كابل بتوفيق الله ومنه انطلق الأخ الاستشهادي عبد الله الغزنوي تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو تجمع لعناصر من الاستخبارات والشرطة الأفغانية المرتدة ومخاتير قرى ومناطق وذلك في الناحية الخامسة بمدينة جلال أباد بنانجرهار حيث تمكن من الوصول إليهم وفجر سثرته الناسفة وسط جموعهم ما أسفر عن مقتل خمسة عشر مرتدة وإصابة عشرين آخرين ولله الحمد والمنة أما في ولاية طرابلس سبعة عشر هارك من عناصر الأمن التابعين لحكومة الوفاق المرتدة في طرابلس بتوفيق من الله وحده صال جنود الخلافة على بوابة وادي كعام على طريق زلتين خمس أول أمس مستهدفين تجمعا لعناصر الأمن المرتدين التابعين لحكومة الوفاق فاشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية ما أدى لهلاك سبعة منهم وجرح عشرة آخرين وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين غانمين ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية العراق إلى ديالا هلكا ومصابين من الجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين بتفجير أربع عبوات ناسفة وهجمات متفرقة في ديالى بتوفيق من الله تعالى فجرت سرايا التفخيخ عبوة ناسفة على آلية من نوع هامر للجيش الرافضي المرتد في قرية أم ليل غرب العظيم ما أدى إلى إعطابها ودمرت آلية لميليشيا سوات الرافضية بتفجير عبوة ثانية في منطقة طيبيجة وفي قرية الإصلاح في منطقة جلولاء تفجير عبوة ناسفة إلى إصابة عنصر من الحشد الرافضي بجروح بليغة كما أصيب خبيري متفجرات أمس بتفجير عبوة ناسفة في القرية ذاتها ولله الحمد ومن ناحية أخرى داهمت إحدى المفارز الأمنية منزل عنصر من الجيش الرافضي المرتد بقرية الحميرات في مندلي وأردوه قتيلة وفي قرية سيد عادل بجلولة هلك أحد عناصر الحشد العشائري المرتد بنيران جند الخلافة بعد أسره كما فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على دورية الراجلة للجيش الرافضي المرتد في منطقة البوعيسى غرب العظيم ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وفي قرية الزهيرية غرب خانقين فجر المجاهدون عبوة ناسفة على آلية ما أسفر عن إعطابها وإصابة رافضي كان على متنها ولله الحمد والمنة على توفيقه أما في الأنباض تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في حي البكر بجزيرة هيت غرب الرمادي ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة كانوا على متنها وفي قرية البو طيبان في هيت غرب الرمادي أيضا تم بفضل الله وحده استهداف عنصر من الحشد العشائري المرتد بالأسلحة الكاتمة ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكه كما تم أيضا غرب الرمادي تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد على الطريق الرابط بين عكاشات والقائم أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة عناصر كانوا فيها بينهم القيادي المدعو إبراهيم محمد جابر أما في منطقة الكيلو مئة غرب الرمادي تم تفجير عبوة ناسفة على آلية عسكرية محملة برشاش ثقيل أمس ما أدى لإعطابها وهلاك خمسة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنة على تسديده ما زلنا في ولاة العراق وفي كركوك تفجير عبوة ناسفة على عنصر من خبراء المتفجرات التابع للشرطة الاتحادية المرتدة المدعو علي الحميداوي في قرية السلماني قرب الرياض أول أمس ما أدى لمقتله ولله الحمد والمنه أما في الفلوجة تفجير عوة ناسفة على آلية عسكرية للحشد الرافضي المرتد في منطقة البوجاسم شمال الفلوجة أمس ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصامة من كان على متنها ولله الحمد وإلى دجلة استهداف صهريج نفط للجيش الرافضي المرتد بعبوة ناسفة على الطريق الرابط بين الشرقاط وتلول الباج ما أدى لإعطابه وهلاك عنصرين كانا على متنه ولله الحمد والمنه أما في نينوى استهداف آلية الرباعية الدفع تابعة للجيش الرافضي المرتد بعبوة لاسقة قرب دورة بغداد في الموصل أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الفضل وحده وفي الجزيرة تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين للجيش الرافضي قرب مفرق أسك موصل شرقة الأعفر أول أمس ما أدى لتدميرهما وهلاك عنصرين وإصابة آخر ولله الحمد واخيرا إلى ولاية الشام إلى الخير حرق آليتين لأحد قيادي البكك المرتدين في بئر الأزرف والملح النفطيين شرق حقل العمر أول أمس ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين نحو خمسة وثلاثين هالك ومصابا من الشرطة والاستخبارات الأفغانيين المرتدين بعملية استشهادية في كابل سبعة عشر هالك ومصابا من عناصر الأمن التابعين لحكومة الوفاق المرتدة في ولاية طرابلوس هلكا ومصابين من الجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين بتفجير أربع عبوات ناسفة وهجمات متفرقة في ديالى وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإرهابا ودفعا للصيار فاجيروا في كل حي زمجيروا في كل حال أقديموا فالموت عز نحن قوم لا نبال ها هي الدنيا تعجب أهلها من الفعال فاضريبوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيار يا قلوبا من حميد في نفوس كالجبال يا براك نمتلق بين ساحات القتال يا اوسودا في بلاد هانا فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح هزالي قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكنا امتلظى بين ساحات القتال يا سودا في بلاد هانا فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح هزالي